الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم السؤال التاسع من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح بن فوزان في هذا في هذا السؤال يسأل السائل عن التحذير من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وهل في ذلك بأس أم لا فأجابه الشيخ رزا الله خير حذر عموما من جميع من يخالف الكتاب والسفنة في جواب مذكور عندكم في الكتاب اتقدم مع بارك الله فيكم معرفة من هم أهل البدع وما هو شرهم على دين الله وعلى أهل الإسلام وعرفنا أيضا فيما مضى وجوب بغض أهل البدع وتركهم وهجرهم اليوم معنا مسألة وجوب التحذير من أهل البدع وجوب التحذير من أهل البدع بداية أصل هذا الحكم الشرعي وجوب التحذير من أهل البدع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البداية أو من أهل البداية وقال أيضا عليه الصلاة والسلام دعاء على أبواب جهنم من أجابه قضفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا صلّى الله عليهم من أبناء جدتنا ويتكلمون بالسلاتين. فترىهم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منهم. ثم الأصح من هذا كله وفيه تحذير من الأشخاص المعينين. حديث الخواج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الشخص المعين قال يخرج من ضيئه هذا أقوام. يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشخص وحذر من الذين يأتون من بعده على طريقته وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس جاءت وقالت له خطبني معاوية وأبو جهل فقال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له فسر معنى صعلوك يعني أنه فقير لا عنده ما عنده مال وأما أبو جهل فضراب للنساء ولكن إنكح أسامة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ما تحذره المرأة عند الزواج؟ ويهما أولى في التحذير. التحذير من رجل ما عنده مال أو يكثر ضرب النساء والتحذير لمصلحة المرأة أم التحذير لمصلحة دين الله والتحذير من بدعة تفسد الدين؟ على المسلمين وتفسد دين الله أيهما أولى هذه الأدلة الشرعية التي تدل على وجوب التحذير من السنة أما الإجماع فقد قال ابن تينية رحمه الله فإن بيان حال أهل البدع والتحذير منه واجب بالاتفاق المسلمين الله أكرمك، جماعة لا يأتيك أحد من المويع ويلبس عليك أو من غيرهم من أهم بدع والضلال ويقول لك هذه بدع هذه أقوال يقول لك هذه ذيبة ما يلبسون عليكم سيأتي إن شاء الله رد على هذه الشوقة. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا الاتفاق الذي نقله ابن تيميا رحمه الله يوجد أو توجد آثار كثيرة في كتب السلف رضي الله عنهم عن السلف رضي الله عنهم في التحرير من أهل المدامة من ذلك أن سعيد بن جبير أحب طلبة ابن عباس رأه أيوب السكتيالي جالسا مع طلق بن حبيب، وطلق هذا كان مرجع، هذا بدع. فقال له سعيد، قال لأيوب، إني رأيتك جالسا مع طلق، قال نعم، قال لا تجالس طلقا، فإنه مرجع. شوف بارك الله فيك تحذير مع ذكر الدليل أن الرجل مرجع لذلك لا تجالس وجاء عن الحسن البصري وأيوم السختياني والسليمان التيمي ويونس ابن عبيد وغوله من السنة أنهم حذروا من عمر بن عبيد وهو معتزي وحذر طاووس بن كيسان من معبد الجهن وحذر الإمام الشافعي من حفصه الفرد وحذر الإمام الشافعي هو الإمام أحمد حذر الإمام أحمد من الكرابيس ونبنه من ابن أبي دعاه وغيرهم كثير من السلف رضي الله عنهم وآثارهم كثيرة وأعلى الآثار في ذلك عن السلف ما جاء عمر بن الخطأ رضي الله عنه في حادثة صديق ابن عزم وهو أحد رؤوس قومه وساداته لكنه كان يكثر من السؤال عن المتشابه من القرآن فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك فأمسك وضربه. وقال له لو وجدتك مع محلوق نظرت علق لقتن لأن الحلق هذه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامته الخوارج ذاك الزمن بأول خروجهم والخوارج قد أمر الله بقتلهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوحين من الله بقتلهم يقتله أولاة الأولى طبعا، ولكنه ضرب وأدب وأمر بهجره فانصرف الناس عنه حتى تأدب وحذر منه مجالسة رضي الله عنه لأنه بارك الله فيكم البدعة داء مرض معدي انظر أنت كيف تفر من صاحب المرض المعد خشية أن يعديك كذلك صاحب البدعة بل هو أشبه أنت إذا جالسته ستنتقل هذه البدعة إليك فتفسد معه وتضيع دينك ودنيك لذلك كان السلف يشددون في هذا العرض ويحذرون منهم هذه بعض الآثار التي تدل على التحذير من أهل بدعة وهي كثيرة كما ذكرنا لكم من أرادها يتتبع تراجم رؤوس هؤلاء الضلال من أهل بدعة ويظهر كلام السلف فيها أما الشبه التي يذكرونها من أن هذا من الغيبة هذا كذب صحيح الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره لكن هناك استثناءات في لهذا ويجمع ذلك أن تذكره بما يكره بمصلحة شعيدة معتمر لذلك نقل الاتفاق على جواز ذكره بما يكره عند النصيحة في النكاح وجاءك شخص وقال لك جاءني زيد من الناس وطلب يد ابنتي ما رأيك فيه يجب عليك عندها أن تبين له ما تعلم عنه ولا تخفي عنه شيء إن هذا نصيحة والدين النصيحة والنصيحة واجبة وإلا أخفيت عنه شيئا فانت غاش له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منه هذه نصيحة والنصيحة واجبة فليست هذه من الغيرة وإن كانت هي لذكرك بما له بما يفعل لكنها مستثنى مخصوصا بالجواز بالنصوص الشرعية حديث باطمية منتقائش واضح والأحاديث التي ذكرناها واضح في وجوب ذكر أهل البدع بما فيهم حتى وإن كانوا يكرهون ذلك فالدين النصيحة جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له أبو تراب النقش وسمع الإمام أحمد يتكلم في الرجال ويقدح فيه فقال للإمام أحمد لا تغتب الناس يا شيخ فقال ويح كسكت هذه ليست غير قال إذا سكتت أنا وسكت ريئي متى يعرف الناس الصحيح من السقيق؟ إذن هذا من النصيحة وليس من الغيبة قال أهل العلمي القبح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحدر ومجاهد فسقا ومستفتر ومن؟ طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة ذكرها أهل العلم يجمعها ما ذكرنا سابقا كل ما فيه مصلحة شرعية معتبرة جازت الغيبة فيه إن سميت ليبة هذا ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع ونقول بذلك علمنا وجوب التحذير من أهل البدع وهو من النصيحة وإذا سكتت الأمة جميعاً عن أهل البدع ولم يحذروا منهم فهم آثمون إن ظهر شخص مبتدر يدعو إلى بدعته ويفقد في دين الله والمسلمون جميعاً ساكتون لا يبينون حاله فهم آثمون فإن قام واحد وبين حاله بالأدلة وأظهر أمره للناس ونصح فقد أسقط الواجب عن الواجب فهذا العمل واجب كفائي إذا قام به البعض سقط العثم عن الباقي سقط الوجوب عن الباقي هذا حكم التحذير من أهل البدع فهو من النصيحة للإسلام والمجتمع لكن انتبهوا بارك الله فيكم انتبهوا هذه المسألة ترجع إلى النية، فإن كان لي كانت نيتك وقصدك فعلا التحذير من أهل البدع نصحا لله ولكتابه وللمسلمين فأنت قائم على باب من أبواب الجهاد عظيمة وفارس لقوى تخوض المعارك نصرة لديك أما إذا كان قصدك من ذلك التشفي أو حب الرياسة والصدار أو الحسد الذي دب في قلبك من فلان أو أي معنى من المعاني الشخصية وهناك قد ارتكبت إثما عظيما ودخلت في مفازة من مفازات الظلام كما قال ابن دقيق العيد قال أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكم فالأمر خطير بارك الله فيكم لا تتساهلوا في الطعن في الأعراض حتى تتأكد من أن زيدا من الناس قد قال أو فعل بدعة تتأكد من أنها بدعة أولا ثم تتأكد من أنه قالها أو فعلها بالفعل ولم يكذب عليه ولم يكن الناقل مخطئا أو واهما عندها تتكلم بما تدين الله به والكلام عن البدع له طريقة أو نكتفي بهذا نذكره إن شاء الله في مناسبة أخرى كي لا نقيل نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين